كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهل نفعا بالناصية ناصية كالبة خاطئة فليدع نادية سندعو الزبانية